اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القسط في الغنى والفقر وأسألك عيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء اللهم ము జల్ చది